بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلا والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا كَذَّبَ تَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُّ وَقَدِمَتْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّا فَلَا يَخَافُ عُقْبَا